بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا, وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغُوَأَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أعلم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَشْطَفُوكُمْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَادُّلُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَا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 Nie ma wątpliwości, że w tym momencie, kiedy w tej chwili nie ma wątpliwości, nie ma wątpliwości, nie ma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 وقتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا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 Panie اللَّهَ Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ولا يقتلن اولادهن ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وعبد وَلَا ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وعظب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور